ولمّا الطرق دي وحياها وقائع شبهنين عوامت اي فقاعا ولما توصل ما يعني حفني حديثها وعارف شرح شرحي يعني تاريخه به مراكب العجم عجمته بحكران في كور الديسي سيدي عضاة عمل محايا لفرد هاي كفول عيان فرد او حسارا اي كرايان قلل لو ضوالي اما ذهب بصاد كيدي قلل وسوبية اما ذهب وسوبية اي كرايان عضاة بركولي احسائي الان مراكب العاجم وهي عاجمت مراكبتو هاي كراه محاواهي وحاي كراه فهياله بصاد حريقه أما سيديه بلو طولي أما قلن لو طولي قال سيده أما سيديه ماذا حرسك الله نعالي موآيه بكفحايا ودولة دحقية بكفحايا دولة ليس كون أحجراء وصوء أمبرقوا يعني معروف فريني من قرد كريمين لدولة تاسي للذي سوايك الدكتورناها با حيال الدول وشأنه يد ما يراك عمال سي جواب اسكو دكتغاء وحيالي ويدي بمفيرس هايو وحيالي ويدي ومفيرس هايو ووكو دكتغاء ما خاصي جواب دلو دكتغاء نساسو قالوا الزل هو ايضان شخيش عبوكر حسده جري هذا هو شخص مهدين وحسبه جلسيري هذه اللي بيديو بقول نذيذ كاذي عايسو حاضراين بقول او مثل كذا عمل عايسو حاضرا لكن مكو جوابين الى كتبه او ملخضه الى كتبه او ملخضه معي الغلب الآن الحوالي الضعيف هو وحنا مقلق كتوها ونخلين مجوابين يا سبيل لا كتوها ونهضة مجوابين كتوها لسوا بحثي يا لا فيهر يا هو لسل هرالي يعني وحسان وحرام وحرام وحرام لا تقول لما تصف إليهم إليهم لما تصفوا أستون الكالب هذا حلال وهذا حرام أجواب توا خطر تعاليم كيف تهيسي إن أصدق دي ربالنا يعني مرجع وين أصوف سال رواه طبع سفيريو بركازك بعد هجواهو بسالي جيسان واهي استعجالك وحي كمدتهي زلة العالمي واهي عالمك زلة دي سلو سوري انتا واهي وحاك مده يعني زلة العالمي محاان رقالك حرمي حريغ انهي قاتان حريغ شخورو حساب مأس حريغ وحيالهي في في عمك ليتوا نمك ممنوعك حريغتك بحبك بركازك زي ادونك اسو يعني وفاعي نفطس فراسي ساسع اصول نار تلوير ذا مخايل لي زله الزله الزله العالم يضل بها عالم و عالم في قفسي يعني فوق عالم عالم في قفسي عالم نار بلا قالن قد شبيو هاي ادي هين يعني جبته هوني ادي النار هدي. العالم وعلهين شي مدينه نار هاضه اوريا جبته عملخته قلايان جبته هودا شغال انصا احايا زله و كاسك هاي. هاي سهل ما فجي وقفته عند الأجانب بحرامة مثلا يا عرق تديسي هذي قبل هاي هادا شو قلائي سوع حايان محالي ذيين إذن كان أفقه مغعيسي فرالي تهين ساسو قال الله قبل هاي شو قلاني بحايان مهيرواني ورايان ركي كل حجرات انت انت وايك وريكتا هاكي اوفي عن البنبو الزكري بلا ياسوبسا انتاس يا عوامتي المهوضي وكف سهلا يان كلهم بضا وحيسو بيان زلدو دو واي وحاز محكاس <متصفيق> ليها يا وحواين لو ايتهو احضرو زلدك العالمي انك عالمقا قفتي شرافتا قبل هولي اني عليا واي معايل ايكي قدوا واي كلهم بضا قدوا واي اشراف تقودوا واي دايش واي محالا غراوحي اوفيق هنا ايغا يسوبي ايغا يعني او علومك المهاري مشاركة دي او زلواي ايغا ايغا ايغا عشي هينين او حي الاسكرية والهاي ايغا يسوبيو هايان يا ريوهي يا ريوهي سا اخوال انت واي اتقون زلت العالمي وحيالهي اوه قلط سوبي هاي لاي سوبي هاي وحيد هاي وحيد انا الربين حرسيكا غاضها ذهبكي يلا بسحي رهايب انت هاش وقتها دولة اكجولها واختكستو دولة افدهوني بكاليرا بكالي هاي عالمكي لس اكجولها واختكستو هاي سوبي هاي يرد دول بكالا عايب اش الله يعني وشيكستو ودولة حقاية تاكديرا بتاكديري بس نجري بس الحقامة اقل هلاوي ساعد الدولة اني احريريو امام شعراني شعراني وحريري يعني. شعراني وحوايه لوين وايه تلاميدي زكريا انصاريه كوشكو جراع يعني وابطناين. نمو حاس اهايو سيدنا علي ونسب شير اهايو يعني اولاد الملوغة سكمت اهاي محمد حنفية سيد حسن يسيد حسين وابا يفاظه ما او ده الشيء اصوالا حق او سيدنا علي سيدنا علي اولاد السكجري محمد حنفية الهراء محمد حنفية حسن يحسين فراء عودل لكن اغيره اهايين أو دريدي حنيفي محمد حنيفية أسقلاء شعراني دريدي أو أسقجراء محمد حنيفية لا أعرفي سيدنا علي على الله لسيدنا علي بيفاضهم بعد قيدي اللي بيسطلوا فراعي أسقجراء قالوا أين مزيان الشعراني ألي رأي مزيان الشيك حل يقليه الناس خواه في جوي نو هاي وصل زياره لمصر الحديثه جوي هاي على الحديث قال <سؤال> لنا السي يو مع هاجر قصيه الدوله وحرير هاي مع حسو حرير هاي من الظلم من الظلام من الظلم الحر عدله وامام شعرا نيو مكاسا من حر ثارث بحريه الدوله نو تك سفاعه نوصصوبي بصوج نو صور نو سطو من كار دوله نو سطو شعبا حنفي وحس تج يعني ابو يا صليبام صيود وحس تج المقابل هايله مثلها عام اي فق اي مثلها عام محاوله دتك وحس تجري يعني ما صلود وما بي نبي فق اغير اشكو جري هايلي وحس تجري دي اني في اسم الله واركا هذه اللوه اللي حجابه مسألة دي يعني بحب بضن وإشكال البضن اللوه اريده اريده هاسره ومسلمين يعني مثل عضوه هذه انتوه قل دول دولة ان قابل ولو حق اهالي نبي حجاب محايل ايكا دائما بو ايرواني هين دولة واسكال ايرواني هاي محايل ايه محايل الجور دأبو الحكماء معه حكم الله جور الاعالي دا اتهكه جور او طلع الوخابتان اناوح فلان ايه اختلاص ايه اساس وكيف هده ايه اربع او حد او دوا عاذدو دوا اتاتران داري علم دوري وعلم الهيسي انا ادنى عوضي ايه اببطان مفي انا بابا صوفي باكي احمد بابا صوفي واما خشين باكي برخش احمد دولة وليه اسم غابلين منا غابلين حفيز دولة احمد كم بعد ذلك مرقب برقش اهميت برقش نهي سمس اهميت وعاوش اهميت يناس بابو صوفي اوعا ديوه تعبان اساي وابوكي انه اندي هي اسطروا عن رواب شي عابو صوفي انان اندي هي قصوه ضمبي عن رواب ساعة اسوهميت بعد ذي اهلو بلد تقودي اسوهميت مركب تاسفولي مرسود دقين شي احباق صوفه لههميت وعاوش اهميت وعاوش اناسه ديدي نهيز نساسو عاوش بتين ابو اديل اللي بعد الضغوطه على الضغوطه اديل بعد هبط تيسالو او خذني انقلته منو على ري ياركد الحضر مثلا ابو نجاس ومصابحه وعاسره وانا اركو سعيد بن سلطان وسعيد بن سلطان سعيد بخش على نجري بعد يشكريه حتى مبلغ سنه هل طول رحمه العاذي هالمره الخطط الناجري بس افي مرقه حق بحي جوج رويي الشيخ ليس بطناي كل وقتين اخر سنه كريم الروب متولى انا مو بين القبله لكن يعني الضيظه هو 30 ولو بالعشري ولو بالعشري ما مره بعد بس نذكر حالات من حد هابو ولو كان وستين اخر في جاهل كعاديه او قربيال كان وكذا شو عادي يعني هل جوني او جوني رامل او قلب ي رطوا على, علي جيلو بعد ابو حسين شلوه دوله دعبه على شقيها ورالكس ريس هاي شخاتي شخاتي بس مهوني ومهوني تبع عاد ابو سيره عاد يعني سام اي هاين ضغوطه ثلاثه هيك مركزله العالم اسكجراد دوله تتغفى اذا ماله عيل واحد فضل هيك الاهزاء عيلي حسابيسي وحواي قلبي اسكا بلكيها اول شيء ادو ودي راح سومال ما يترا افح عوني بشوي مره وعالو سيسيه وحايا تيسلي رأى عيسى مركز مخلوق كاروان هادوه يعني هنونسد وكتغيسه انتا بعد امام الشيوض دي مقابل الجري حسنه الجري حتى سلامي ديسي يعني هدي المال لقوعه و... ولعمتي ويعني وحي واجب اما هنا وكريوي الجري حتى ان امام رو بنام مالك الصور انا وحسن نور كسك وماعد ارتعت نور كالرماء هذي يعملون عنوز البراتين ومالي يقوعه ونحسو عنوز البراتين وبرهيسين عنوزهم هذي يعملونها مكاسية وبرهيس هذي هذي هذي هذي بعدي ابتركيزي ان اوصى شاقي في العلمي التقوى الله في ويد هاي يعني ابتركيزي على ويد ممسيودي مثل الزوي هذا الجديد هم دوتو قرصورهن ودي سيرو تقيه اعلى يعني واحد يرسل اغير اصل حاجه بحوايط في اسيا الشرق او قش اقبلت اسيا شيء مو شرق شرق يعني بعدها يجيو عن الحاق نحايا عن الحاق نحايا عن من الدعا ليل اذيس وقلاز كعف سليمه ان اذويس ما انشيبت وقلاز كعف سليمه محنا نصاب قادي هادي اواتي اسبوبه رهاية واوكتين يتحذر ليه قصوا اني وين وعاقل ووين وكل شوانه هاي هيري هاسيري وحات قلاز قلازها قادي انتاز شعراني وغابلي هاي شفاعة محسوسو بهاي علشانين للدلايو وظلمين للدلايو هاديس اغادو دولو وقتهاي علشان سينيكاء وصفاتيو هادين الحري اسأخو وظلمين لو حرين وقتهاي دولو سوتوهاي وصفاعل وقتهاي ما مشاعران مع ذلك دولي دي ابناء البلوك تقالت رأيك ابناء البلوك تدخلتنا دولي هالكاهاينا حانا فيه فقرعز في محمد بحانا فيه مغشد عمي سيد المغشي. في خشيه سيدنا حسن ولد قدو لاك باي فاول ابو كلامه هذا انه برهته ثم هذه مركزي احذروا زله العالم عنك قلت فيه كتبت هذا فانها اذا يعني زلته فان زلته تكبكه وحيكريده في النار نار الحديدي اي كعبر صداع عمل سوبه كعمل فلسطيني ككتبونه هذا عيل وحكي ماها يا وعوايه وقايمها مفاسد بدن اكوت المعار محال كم يدك غيماي خلقك وضيع يا سي هدينا شو شو والمها والمضط في معاشره وحروه يا عديد هاي خاتم اموت تته في في عنك صودان يالك او ندرينا وعلشان الشين اللي اكو صودان الروح يعني وفي في عنك صودان يعني تفانس في الامور يداره على الروح ومرت تاني يا وين وفي فئة وشرفك وعي له لأحكى أرود الآن أنا شو هني أنا واني وشو قبل أخاذه هاي وبيجي على طواله هاي وحوين وايه انه قدتك عد يمدور بالتكاعين الآن شو كيكو سوء الآن وحين توسنين ما هنا وحين توسنين شو كيكو سوء الآن فاهمت أصبحي عبد الثاني موشي بنده ووغي رفقه إذا هاي بركود وطوسك شو قالوا صحيح وجي وردوالا أتعليك منو شو قالوا صحيح هم برغ ربضا هم برغ ربضا على هذا خلاص وحال ليه وحالو دايدي بنانجوك ناكت بنانجوك اي ناكت بنانجوك اهن وقال شرف بديهين شريع باقي محكمة نقطة تنبنان جوج أحب يعني والحاضرها تنمخدرها دعيني أغميني كيت أنكسو بعينينا وعنالتا تنبنان مكسو بعضها اللي يألوه داد تيرو اللي صح الله تيروه اللي يسوح الله يسوح هذا في التفضيل كبير قد يقول جوري اسكالما يقب دهان ده ناوهان يقب دولالهان أن أمرنا أن أسوبنا حوب أنكسارنا يعني إنه توسان أسترى معايا ذلة العالمة قلينا هديكال قطر واي علم الوراثه فرع ادي علم الوراثه كبجين ابو ريال كبجين حقق افك اسوبه هنا المعلومه اللي ليها اهي خلاص امس في في خلط وفلاجه ما عرف منين ياتي من جميع الاعراض دي كل ما معي من طريق مدينه من كنا بفاحشه عايد بس معك هيري ها عايد بعد من هالعدارب عسيري امكنه مادام ما هي نبي البيت كرهنا حد لي هيري يا عمي هاد في جرانة. كريفة مدآ يعني العذاب والفاعش والاعتماد وفاعش لها العذاب وضعفين إلهي ولا ولا ولا ولا ولا مجبال العذاب قال الله ما تقول لك أنا ساسا كعبسينا اللبيت من النارهي النبي صال ليهي أولاد اللي فسيد درم أنا قال فرائنة دوستان فحانكي لي أنا تنقلوا عن كعبس هاسي هاي؟ هاي؟ والله كل كل كل كل اه وقت ابن حجر بشي وعسليه انتوا المناصب التقاه جد انتوا المناصب التقاه والله مهاجم عسلين وعصيدن فرحتان تروتون فرحتان اصل تغو عصيدن فرحتان البيضاء والصفراء وحنقه اهان ذهبي قلن يعني سيدك يالك اما انك تخوغ سيدك فرحتان سس سيدنا اه يعني بعد المخازيز وحكم في سيدي ابن حجر صراحه حمزيه خلاه وعثلاها قال البيت يا كون او ماغيشي اه او يعني عادق اه شمت سرادق ها الفوكس سونايو ما او ماغيشي عباده كلام مصوب بهاي يوهي لك كلامك سهر ويلكس تو وين مجاريك يا هايل سوتو من ناف بتبقى سبان على اسكليه دونك عبادي سبان واوي وحتى صوب بهايو كلاك هورمانه سببته حواي يعني بالعت الرسول راهي هي, هي دقتي الهي دغيني وا تمدي هي هديكوو هديي غلا هداوت كي كلاته معلي وبعرف هالعذاب العفاني انا نخلص الناحز النفطي ساعه وع الله الى هي امشوا ورور ورور ورسره بعدي اي ورور اللي قالوا كنت يعني كان ابي استكناف بدت كان ابي استكناف ودلل واي امه اله وقو فضلي وكان ابوه صالحا قالا لديه ويريد في تدوات يقبض الساي الى كان ابوه صالحا وكان انتاج وحروا درت قدشه ان قدوه تهيئ الروتيض وحفي علي قلوه قد يضو وحياله و تأويل أباها عسو بني تأويل معي الخطر واي تأويل الخطر واي ورسل معي الحيان طعم لكن الدرسي سواء الحاضري قالوا احنا وحاقوروا قالوا وان هاي المعشرة أبت قال لي قد سيومنا اقنه هناك عسانه هاي بينا وقتر خمرا عبينا زنا عسو بينا يعني وحياله حول عسو بينا هدي تراهين هني يا يعني يا صار شو كانوا غرور كعجلنا اخيا نبي اخليا يعني اعتاب مسيري يعني معسري بقيم وانذر لعشيرتك الاغربين الوجودجي معسري واقضي ها لو يعني ها حد ارصح ان شاء الله تعالى الهي يعني انظار على كل حال اتصال على نوافج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب عملنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لظيف رب يسحر وعن يا كريم سببنا سلوات الله وسلامه عليه وعسيره حضرو دكتونا هذا يعني الدنيا الدنيا دكتونا لا ذمها الدنيا دكتونا هذا هاي ل فانها الدنيا لا حضره <تصفيق> ها يا تقولش مهر او فتريش نهاريته ما بيت الملايك هم وعيص هذه ماروض اليه قران وشاري وقسحر بالام تهي حضروا تتنى او تتحذر خطور صدا معناها الدنيا الدنيا تتحذر الدنيا تتحذر معناه أدونك كتحذره كالدكتورناله هناك كمماناتين أدونك كمماناتين وحيدة قلبك أدسيسين جرس كيدي اسقواشين وحير حتى ولالك هذي وأناعدد ولالك أدشد ولالك أخسارسد يعني كالدكتورناله لذات كيدي معان كيدي الإلم كيدي على المنحنى الكرديسه دنكا قاصوا لو تتونادا فانها ايدي الدنيا اصحاب وقت السهر بالانتهى سهر فانها ايدي اصحاب وقت السهر بالانتهى انها روت وعارود وعود سحر هاروت وماروت سحر اي قالوا يساوي ان طودي ولك سحر بدل انتهي هايلي ايي قلتنا دي كوفنيس وكفر وكرهيسا في ذنوب وحصتاه دينا قران كي خشياهم بالمدود الهياسوا انما نحن فتنه فلا تكفر سيدين عدود او مارود لما لقاء اعيان او مغيس او خلاف قراء او قدعاء او لما يعني خلاف بردن او غجرة ملقاء اعيان بقراء اعيان على كل عال ما اوزلا محايد اعياد القرآن معلمين اسم ها ببابله هارويته وماهويته ماهو سعر كالدون كالدقيقة رياضة كالن او بابله يعني كاللمضان وهل سؤالين مي قسر اي راتف مفسرين تا امبو حسين ملقاي اهايين وهاكاس وحقوبة عقابلو ياري دول بس دو اي اهايين يعني اكفت نوروين صديق عقيد قاعدة اي تهنه حدي للراعو قاسوا على الحق بغني يهي محايا له ملايك تم يا اعين ساس احان تتكليها ملك وحي عايين. ملك يا اعين ملك مهين سيلي هرابة على كلها الملايك يا اعين سيلي هاسكوا وما نزيل على الملك يا بابي وماروت ايه محايا اعيدوا بحكتي؟ ايه؟ ايه؟ او من احدين ايه؟ حتى أقول إنما نحن فتنة فلا تكفر على الشيء سيخوذي وقالوا وحيا الكفر هاي كالاقصوه بكتاع بعدي ناكي ننكي يعني وحكي لأي برايان ذاتك ملعي قرآن وحي كالاقصوه وحيا ننكي اي ناكتس كالاقيل هاي وحيا وعاس إركا بعدي كواس وهكا سحر بضانتهي علشان ذاتك أدعو بدشاء معانك إراحة إذي نكيات أشخراع السيو وقدسة هارود إمارود سحركودي كدكتورنا هذا سحركودي هارود إمارود أدونك سحركادي هارود إمارود وكأشديحي بعض العلماء وعليلين ailein iblisul kalavahe aientas ila, iblisul aghurnaga hachii on vissaleh ki diri kuaas tuabadohi mele aghbalahe aghbalahe, aghbalahe, aghbalahe aghbalahe, aghbalahe, aghbalahe aghurnaga aghurnaga إبليس حتى وطوبة كان حتى أسطوبة كأنه تو بدي لما أقبل آيو طوبة دي ملا أقبل آيو عغر الناغنة قدار بن سالفة اللي يجري بمفسرينتا قسيالك على قشيالية قشيال عغر الناغ قدار بن سالف وعلى سهاية دائم بوعى الخير بك حمادو فسادك وصياك فساد الدنيا وحقك عايق لم عن ماها مالفي عن ماك الأشوء أغرنا غدثي صالح رعادي آه، آه، آه، ثمود آهائق ثمود يقول يعني يعني حلق أسمن وعاوصاب ناغذي يعني هشهاس أس بخم قوي أس دل أعوصاب ناغذي أسنه توب ملواف جهائيو إبليس دي توب كأن توب دي لما أغبالا كلا توب ملواف جهائيو أغرنا حديل قدر وعا توب كأن لحرام ولا اربلايو حالوت اماروا ضاعكم اها مع العذاب كود وصغنا دي الدونك بالوعدوها يا خميس رات اللي جاي مانك سالوني فيها عمفسرين بهوله اشجارين الدين قالوا علو اياه اما اخر برايك ترى <تصفيق> هل اشياء برايك هل اشياء بل تطور <تصفيق> صغار السحر كاري عدوكه هارود امارود وخ سحر بارانتاي معال انك وافد نيسا مكي اهني بدليسا حالك قديسا واك تيس ادلا عارف ادلا شيرتو وا ادلا وارف نيسا دراد وارفني لن تولكيسا تاو وديدا وحانار معلهن استرافتي لرا وعرتين درات عنواني هيني وعنين يعني اون هيري انخواني تولكي نسخ الجراء وعب الوسوبي على الدنيا وعلى يعني ملكا لا اوحيش الوؤلمي اما تولكي واديدي على الدنيا ممانان تيري نعيبك أس اجعلك اسجعني درات تيري على كل حال وحال رواء الدنيا يعني كعانتو الوهاي لكي قلبي الراسين كعانتو كوهاي شخيص صرفت هذا دور لكن قلبك هراء سنين انت واي عاود وما بل محايدين فتنا هذا وخصنته ايه انا انه انا فتنا وطورات على كل حال اذا لجع له قلبك هراء سي شركسته اصل كي واي وحواءه الهي كوغالسه الهي عردس حق يا بس ماذا شغال ولا نقول عقب قال الشغل اكو يعني ايدك وقانت سيدنا علي كرم الله وجهه اسده الدنيا ادوك يعني توات تثوت تدور وفته وتغور وتتواهروا جلسوا وتنموا اكثر من حكي ما يعني وحسي لأدنك أدنك مال وحي أدريس للملعيش أو داوة قدايو من كيسة كيسة مال وحي دهت من طبيب أو حديوة قيطار من كيسة مال وحي وجدت من أميرة واختروا وإقعانتي سيقليسة تمنني منو فقير او اباذرها هاسن قعدت في الكشاح في لوجيده او احنا طعنت في ما بلا وحب اصوبها سوا مالني من الامير قعدت شي فجته مالن كاول بني قعدت في الحقير اللي ساي وحب انا قعدت قريسه انا وبراروا مو واضح معناه وبراروا اين السرهم حاضر وها اللي يراها عنهم وكاستو يعني حاضر كيسي عسبيها اللي يراها وها بعض الشافعي وعيليين طوبضة اخبال كيري نكستو طوبة كيرو ولا اخبالها الا اكثر طوبضة اللي اخبالها اي بعض الخافعي وعبدا ابليس هارود مارود هيو عقر يعني على كل حال إتامة الوضع على إبليس يعني وركيس ولا شيء ضاير كيسي بوهن وحي هاروه ما ردو شيء صحيح معها معيالي إلا وطبكي لدونا على وضع يعني ما دام أدنك لو أدبوا هايو آخر مع الملائكة هايان هايان بعد أوم حالي صفات قضي اللي وسوحي لها أسا لا قادر الشباب قوي امرائك بن الله شلون قا امم ادرسونا اعزز صلوات الله والسلام عليه ادعو دواك اس اكو مننا قلبه لا يعني ولا خوف ولا الكو ولا لهسه يعني يتلاته ما يتاهي ملهو. إذا أساب قلي إنا يتاهي وابا إهاني. ما عندكم ينفدوا يا إلهي وما عند الله باقي. هذه هي ذراعة دي. فأيكو قرس إيشاء بحال النبي استعيدوا من طبع طمع طلع إليك من الله النبي إنياني. فأنا مما دون يهدي قرسها إلا طبع طبع قرسها. لنا كم يؤلمها. لنا وارد.